وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا الكبور بعثرت يا أيها الإنسان ان وما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان وما غرك لربك الذي خلقك فسوَاك فعدلك في أي صوره ما شاء ركبك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 كلا بذلتم تكذبون بالدين وان عليكم لحاف في ظل كرام من كافرين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان إن الكجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الكجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وَمَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَجْرَاكَ مَا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس